50 languages 83 83 Para el thontikos chronos 3 Al madi 3 Al madi 3 Telefono يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا تليفونو لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تلفونيا. تليفونو لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت لقد اتصلت تليفونيًا. طيله الوقت روتاو يسأل يسأل روتيسا لقد سالت للتو لقد سالت باندارو لقد سالت دائما لقد سالت دائما فيهومي. يحكي يروي يحكي ذي لقد حكيت للتو لقد حكيت ذي لقد حكيت كلّ الحكاية لقد حكيت كلّ الحكاية ذي يتعلّم يذاكر يتعلم جاβαزا لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت جاβαزا ضلت لقد ذاكرت طوال المساء لقد ذاكرت طوال المساء دولابو يشتغل يشتغل ذوليفا لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت ذوليفا اول ميره لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم ترو ياكل ياكل افغا لقد اكلت للتو لقد اكلت افغ اولو توفاغيتو لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل الطعام